كثير اللي يخون الود ويعني لو تخونيني أنا أدري وش ضيعني شعوري وطيبنياتي لعبتها معايا صح وعرفت كيف تنيني وعرفتي للأسف وشلون ابدا في نهاياتي تعالي واحسبي وياي كم مرة جرحتني وربي ما عرفت ألقى وين وين راحاتي وياي كم مره جرحتني وربي ما عرفت القى وين وين راحاتي كثير اللي يخون الود ويعني لو تخونيني أنا أدري وش ضيعني شعور طيب نياتي لعبتها معايا صح وعرفت كيف تنهيني وعرفت للأسف وشلون أبدأ في نهاياتي